هنتكلم اليوم عن عيد الصليب تمام بنحتفل بالصليب كم مره في الكنيسه لا بتستلموا ثلاث مرات حد عنده جابة تانية برضه شهر شهرين إحنا نحتفل بقى كم مرة. يعني العيد بيجي كم مره ها مرتين امتى طب انت بتقوليش مرتين وتسيبني كم؟ كم؟ أيوة كمل, كمل. طيب. أيوة ماشي احنا هنعرف امتى امتى مش بقول القصة من احتفل بعيد الصليب زي ما فادي قال مرتين كم مره؟ ركز كم مره؟ مرتين. أول مرة بتيجي في شهر توت في شهر إيه؟ توت توت ده أول شهر في السنة الإبطية يبقى في أول شهر في السنة الإبطية اللي هو شهر توت يوم 17 توت بنحتفل بتذكار عيد الصليب ونيجي بعديه بثلاث شهور نحتفل في شهر برامهات بعيد الصليب تاني بعد بكرة كان مش في الساعة لا. يبقى اول مره اول مرة. ركز معايا اول مره يوم أول مرة يوم ايه يوم 17 توت يوم ايه لا نايمين الرجال اللي ورا الرجال اللي ورا ماريو اول مره نحتفل يوم ايه 17 توت ثاني مره يوم 10 برمهات يوم ايه 10 برمهات يبقى يوم 17 توت ويوم 10 برمال. طب إيه القصة هنا وإيه القصة هنا؟ إيه القصة هنا وإيه القصة هنا؟ أول قصة بتعت يوم 17 توت وقصة إحنا حفظناها من إحنا صغيرين قصة اكتشاف الملكة هيلانا ل لخشبة الصليب فين في القدس أو في أورشليم. قصة اكتشاف الملكة هيلانا لخشبة الصليب فين في أورشليم. القصة بسرعة. ان الملك قسطنطين ده كان ملك وسني كان ملك إيه؟ وسني يعني بيعبود دا الاصنام داخل حرب ضد جماعة اسمهم الفرس جماعة اسمهم ايه؟ اسمهم الفرس وكان داخل خايف جدا من الحرب دي على الرغم من ان قسطنطين كان وسني لكن كان بيحاول او عايز يعرف من ربنا هو مش مقتنع بقصة الواسانة خالص وشايف ان في فيه إله بس هو مش عارف هو مين وفي يوم من الأيام وهو قاعد بيفكر في موضوع الحرب ده غفل نام بص في السماء وهو في الحلم بص في السماء لقى علامة الصليم منورة في السماء وسمع صوت بيقول ايه بهذا تخلص بهذا ايه بهذا تخلص قام قسطنطين من الحلم مش عارف حاجه حلم غريب يعني ما عرفش عنه اي حاجة بس هو صدق الكلام اللي سمعه في الحلم وراح جايب علامه الصليب دي وراح داهن بيها كل الاسلحه داهن بيها كل الاسلحه ودخل الحرب وانتصر على الفرس مصرين. لا مش السرميه وانتصروا على الفرس الفرس دول هم ايران دلوقتي خلاص ابتدى يدور ويبحث ورا العلامه دي اكتشف ان دي علامه خاصه بالجماعه المسيحيين ابتدى يعرف من هو اله المسيحيين وآمن بالسيد المسيح هو واهل بيته هو ومامته وامراهه واهل بيته مامته كانت اسمها الملكه هيلانا الملكه ايه الملكه هيلانا اكراما للصليب عايزين يكرموا خشبه الصليب يعني الصليب دي اللي هم علامه الصليب دي اللي هم انتصروا بيها في الحرب يعملوا ايه ابتدت تروح للمكان اللي المسيح تصلف فيه خدت جيش ودخلت على مدينة أرشاليم هما كانوا عايشين في بلد اسمها كوستنطينية اللي هي تركيا دلوقتي يبقى الملك قسطنطين وهلانا كانوا في كوستنطينية اللي هي تركيا نزلوا لحد فلسطين ودخلوا عاصمتها أرشاليم وابتدوا يدوروا على خشبة الصليب هلانا تجيب اليهود تسألهم مش عايزين يجاوموا مش عايزين ايه يجوه. لحد ما جابت راجل يهودي كبير جدا في السن ومن اكبر الناس في البلد وهددته إنها تقتله لو ما دلهاش على مكان الصليب وفعلا الراجل دلها على مكان الصليب المكان كان عبارة عن مقلب زبالة مقلب ايه زبانة. زبالة زبالة ارشالين كلها كانت بتترمي على السلبان شالت الزبالة لقت مشكلة تالية واجهتها لقت ثلاث صلبان تعمليه في الثلاث صلبان مش عارفة انهي صليب بتاع السيد المسيح المتصلب عليه ميت معدي شايلينو قالت وقفوا او نزلوا الميت هنا وجابوا الثلاث صلبان ومرروه مع الراجل لحد ما في صليب منهم أو من الراجل من الموت وعرفت بكده ان ده صليب السيد المسيح هذا صليب مين؟ السيد المسيح أثناء الزيارة دي بنت كنيسة الإيامة وبنت كنيسة الميلاد اللي هي كنيسة المهد في بيت لح وعملت كنيس كتير وحطت الصليب بتاع السيد المسيح في كنيسة الإيامة هذا الاحتفال الأولاني اللي هو بتاع يوم ايه؟ سبعتاشر توت بتاع يوم ايه؟ سبعتاشر توت نيجي للاحتفال التاني اللي احنا نحتفل به بعد يومين اللي هو يوم عشرة برمهات عشرة ايه برمهات يبقى هو اليوم سبعة توت ده خلاص خلصناه اللي جاي ده اللي هو بعد يومين هيبقى عشرة برمهات ايه قصة العيد ده ده تاني عيد للصليب في السنة كلها قصة العيد ده ان الفرس فعهد ملك اسمه هيرقل هيرقل ده كان من اخفاد قسطنطين يعني جه بعد قسطنطين وبعد هيلانا وبعد الناس دي خالص في الوقت هرقل الفرس انتصروا على الروم ودخلوا مصر في الوقت ده حب لحب عمل جيش وراح مصر وحب ان هو يطرد الفرس ويرجعهم لبلادهم تاني فدخل مصر وحرر مصر من الفرس الفرس وهم راجعين على بلدهم عدوا على اورشليم عدوا على ايه؟ على أورشاليم والملك وهو معدي بتاع الفرس بص لقى بيعدهم قدام كنيسة الايامة بص لقى نور خارج من كنيسة الايامة دخل كنيسة الايامة لقوا الصليب منور فجي ياخد الخشبة خشبة الصليب ايده اتحرقت ايده ايه اتحرقت حبي يسأل قال هو انا ايده اتحرقت ليه هو ايده فكان في اثنين شمامسة مسؤولين عن خدمة الكنيسة في الوقت ده قالوا له إن ممنوع حد يمسك خشبة الصليب ما يكونش مسيحي ممنوع حد يمسك خشبة الصليب ما يكونش مسيحي طب إيه الحل؟ راح أغرى الاثنين الشمامسة دول وقال لهم هديه كل عايزينه كله كل الفلوس اللي انتوا عايزينها خدوها بشرط تجيبوا خشبة الصليب دي وتنقلوها فين؟ بلاد فارس اللي هي بلاده وفعلا الشمانسة خانوا الأمانة بتاعتهم وخدوا فلوس من الراجل وشالوا الصليب ومشوا بيه لحد بلاد الفرس بعد ما راحوا بلاد الفرس هو فاعتقادوا ان الصليب ده هو علامة القوة اللي بتخلي جيش الروم ينتصر فهو حب ان هو ايه يشلهم علامة القوة وفعلا راح قامر الاثنين الشمامسة انهم يحفروا في الأرض في الحديقة بتاعة الأسرة التاعه ودفنوا الصليب وبعد ما دفنوا الصليب راح قتلهم عشان محد نشي يعرف سر الصليب بالصدفة كانت في بنت كاهن اتقصرت من ضمن الناس الأسرة اللي خدهم ملك الفرس معهم شافت المنظر ده شافت الشمامسة وهم بيحفروا وبيدفنوا الصليب ويردموا عليه وان ملك الفرسة قتلهم فراح يراكل طبعا وصلوا القصة وصلوا قصة ان الصليب اتاخد من كنسة الايامة عمل ايه راح محضر جيشه وراح طلع على بلاد فارس راح طلع فين على بلاد فارس راح بلاد فارس البنت اول ما, أول ما دخل المدينة البنت جرت عليه وحكيت له القصة كلها راح داخل بالجيش طبعا انتصر على ملك فارس وقتله وطلع الصليب من تحت الارض ورجعه بإكرام الكنيسة القدس تمام؟ دي كانت قصة قصتين من طوع الصليب قصتين اللي احنا نحتفل بسببهم بالصليب ها الصليب دلوقتي في جزء كبير منه موجود في القدس وبعد كده يتقطع أجزاء ويتوزع على الكنيس حوالين العالم عندنا منه جزء هنا في المطرنية تحت خلاص؟ فين ده؟ في رائحة المطرنية خالص؟ تمام؟ هتلاقي ايقونة للصليب تحتها الانبوبة دي اللي فيها جزء من صليب المسيح تمام؟ طيب احنا كده عرفنا القصة بتاعت الاعياد بحنا الفترة اللي جاية دي بعد يومين او ثلاثة نحتفل بعيد الصليب بتاع قصة الملك هراكل ونرجع الصليب تاني طيب، هنبتد نتكلم هنبتدي بقى نتكلم عن ايه فايده الصليب أو ايه هو الصليب بالنسبة لنا احنا كمسيحيين نسمع كده لفظ بيتقال ان احنا عباد الصليب بيقولوا علينا كده ان احنا عباد الصليب لما واحد يقول لك يا حبيبي انت بتعبد الصليب ترد عليه تقول له ايه ترد عليه تقول له ايه هل احنا بنعبد الصليب في الكلام ده فيش الكلام ده. إحنا مبنو عمودش الصليب. طيب. وعلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى، قال آية كده واضحة وصريحة واتكلم عن الصليب وطلع اللي في قلبه كله عن الصليب. قال ايه؟ قال عزيم بعنا نحفظ الآدي لأن الآدي مهمة جدا. الآية دي مهمة جدا. قال لأن كلمة الصليب مكتولوا رأيه لأن كلمة الصليب لا ناس نايمة لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة تاني لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله تاني, تاني لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهاله اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله يعني ايه الايه الجميله دي اللي معلمنا بولس اتكلم عنها يعني يا حبيبي الانسان اللي بيجهل الصليب او الانسان اللي مش عارف يعني ايه صليب او الانسان اللي ما بيؤمنش بالصليب وما يؤمنش بقوته ده هالك ده إيه هالك يعني اللي ما مؤمنش بالصليب طبعا هو الصليب كصليب كخشب احنا بنسجد لها هو بيقصد الصليب وعمله في الفداء عمله في ايه في الفداء يبقى كلمه الصليب عند الهالكين جهالة اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله طيب انا وانا برشم الصليب بستفاد ايه؟ وانا برسم الصليب انا بستفاد ايه او بتعلم ايه؟ الكنيسه واحنا صغيرين وانت طفل في كي المس او المستر علمك ازاي ترسم الصليب خلاص كان يمسك ايدك ويخليك ترسم الصليب ليه أنا بعلم الطفل الصغير انه يرسم الصليب؟ ليه واحنا صغيرين المستر او المس بتاعتنا علمونا ان احنا نرسم الصليب؟ وايه فايدته لينا؟ نرسم الصليب مع بعض؟ ممكن نرسمه مع بعض باسم الاب والابن والروح القدس إلى واحد أمين أنت كده أنت كده بالحركة اللي انت عملتها وبالكلام اللي الذي قلته ده دلوقتي أنت اعترفت بالمسيح واعترفت بالمسيحية وإيمانك بقى 10 على 10 و100 مئة إيمانك مستقيم وسابق وصح إزاي أنت بتقول باسم الاب والابن والروح القدس. يبقى بأيه أنا بعترف بالسلوس بعترف بايه بالسلوس اللي هو الأب والابن والروح القدس. وبيقول باسم الاب والابن والروح القدس في الاخر بقول ايه؟ اله واحد أمين يبقى بعترف بوحدانية الله أدي كذا تاني عقدة بستفادها بتعلمها من رشم الصليب يبقى أول عقدة السلوس الآب والابن والروح القدس تاني عقدة عقدة وحدانية الله إن الله واحد لكن مسلس الاقانيم او مسلس الصفات طيب العقيدة الثالثة انا ليه ما برشمش الصليب من اليمين للشمال ليه برشمه من الشمال لليمين علشان المسيح بالصليب أو بالفداء نقلنا من اليسار اللي هو الظلمة لليمين اللي هو النور نقلنا من الجحيم للفردوس نقلنا من الجحيم لإيه؟ من الفردوس يبقى أنا كده عرفت كم عقيدة بمونا بس برشم الصليب حركة بعملها عرفت كم عقيدة تلت عقائد مهمين وأساس المسيحية عقيد الثالوث عقيده الفداء ثالث عقيده ايه عقيده إيه ان المسيح نقلنا من من الظلمه للنور او من من الجحيم للفردوس طيب وانا برده بعترف بقصه التجسد بقول باسم الاب والابن بشاور على ايه على بطني ده عقيده التجسد عقيده ايه التجسد التجسد السلوس الوحدانية وحدانية الله رابع عقيدة اللي هو النقل من الجحيم للفردوس طيب زمان زمان الصليب ده كان علامة العار والخزي علامة ايه العار والخزي دايما الانسان المصلوب ده بيبقى انسان يعني ناس تستعر منه كده ناس تتقرف منه علامة العار علامة إيه العار رجع ده فوق الصليب كان علامة العار وعلامة الخزي والضعف لكن بالمسيح لكن بالمسيح الصليب تحول لإيه زي ما عالمنا قال من شوية وحفظنا الآية قوة الله تحول لإيه لقوة الله هل الصليب تحول لواحد القوة الله ولا خد قوته من المسيح المصلوب عليه خد قوته من المسيح المصلوب عليه قديس فاقول الأباء القديس كورولس القرشاليمي يقول عبارة حلوة يا ماهر يقول ايه ليتنا لنغجل من صليب المسيح احنا هقولها كده وعي كده نفسها حتى حتى ليتنا لنغجل من صليب المسيح فاطبعه بوضوح على جبهتك فتهرب منك الشياطين مرتعبة استرى العلامة الملوكية ركز معايا عشان هنفصل حتة حتة. اصنع هذه العلامة عندما تأكل وعندما تجلس وعندما تنام وعندما تنهض وعندما تتكلم وعندما تسير باختصار ارسمها في كل تصرف. قدس كرولس يقول لك إيه ليتنا لنخجل من صليب المسيح يعني يا حبيبي ما تكسيفش من إنك ترسم الصليب ما تكسيفش من إنك ترسم الصليب. وعلى كده بيقول لك اطبعه بوضوح على جبهتك يعني ارشمه ارشمه كده بوضوح مش من من اسبوع قريت بوست على الفيس وانا عملت له عملت له ريبوست كتبت انا عندي تاني قال لك الصليب بقى هرش على البطن بقى ايه ركز معايا في الحته الحلوه دي الصليب بعرش على البطن تلاقي واحد داخله تبتعمل انت بتعمل تبتعمل يا انت بتكرش في بطنك هو ده الصليب اللي احنا بنرشه بوضوح هو ده قوة الله اللي انا بيها لا يا حبيبي لما تيجي ترشم الصليب ارشمه صح اقول باسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين ما ما الصليب ده لما اجرشمه كده ويطلع لا قديس كل رشااليمي بيقولك ارشم الصليب بوضوح ارشم الصليب بوضوح فتهرب منك الشياطين مرتعبه استرى العلامه الملكيه استرى ايه العلامه الملكيه يعني ايه العلامه الملوكية. الرئيس السيسي جاء عندنا بني سويف ودخل المطرنيه وقابل ماجد وقال له يا ماجد يا حبيبي <تصفيق> قال له يا ماجد يا حبيبي خد الكارت بتاعي خلاص واي و... حاجة انت عايز تعملها في... عايز ترطش اي حد في البلد لطش انت معاك الكارت بتاعي انت معاك ايه معاك الكارت بتاعي طبعا ماجد ده يمشي كده بلطجي اي حد معدي يسقع على وشه ما يهموش اي حاجة <تصفيق> بالضبط كده يسكيه على وشه ومش همه حاجه للنمعه ايه الكارت بتاع السيسي طيب المسيح اعطيك الكارت بتاعه اعطيك قوته اعطيك ايه اعطيك قوته تقول انت تبقى مداري كده وتقعد تعمل كده وتكرس في وطنك لا خلاص يبقى المسيح <تصفيق> المسيح اعطيت الكارت بتاعه اللي هو قوة بتاعته في الصليب ده زي ما معلمنا بولس قال انا بقى دار الدنيا كده وابقى مكسوف فانو برشم الصليب لان افتخر وادمها بالصليب افتخر وادمها بالصليب كنيستنا ركز معايا كنيستنا علمتنا ان الصليب مرسوم على قدينا بنرسمه على قدينا من احنا صغيرين الصليب مخطوط على اعلى حاجه في الكنيسه القبه والمناره تخش جوه فوق حجاب الهيكل تلاقي الصليب الصليب في كل حاجه في كل حته الكنيسه علمتنا ان احنا نفتخر بالصليب معلمنا بولس قال ايه تانية جميله حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربي وله يسوع المسيح يبقى احنا كده ركز معايا يبقى احنا كده خدنا أول آية اللي بتقول ايه ها عشان في كوبون بخمسة السجون اللي يقولي الايه دلوقتي معلش يا سجون والمؤتمرات جايه والرحلات الحلوه جايه ها. اول ايه حفظناه من شويه كتير ارفع ايدك عشان تاخد الكوبون ابو ها لا مش هقول انا احنا قعدناها اربع مرات لو قلتها اخد انا كوبون ابو هيا ها يلا عشان في ايه تانيه احفظها ها يا مايكل ايوه ايوه قوه الله مظبوط يبقى مايكل قال لان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله خدت كوبون طيب ثاني ايه ثاني آية ركز معي عشان في كوبون بخمسة تاني تاني ثاني ثاني ايه بيقول لك إيه حاشني والوراي حاشه لي حاشه لي, حاش لي ان افتخر الا بصليب ربي وإلهي يسوع المسيح يبقى حاشا لي الصوت صوت صوت ما ننساش ان احنا قاعدين في كنيسه يا قدسين يا ملائكه يا حلوين يا تعمين حاشا لي حاشا لي افتخر الا بصليب ربي وإلهي يسوع المسيح ها مين يوم يقولوا لا الثانية؟ هيا ماجد يعني ايه يا ماجد أحد حد بيحفظ حاجه من غير ما يعني ايه ركز كده الايه بتقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصديق رب وليه يسوع المسيح يعني يعني انا المفروض ان انا ما افتخرش بحاجه حاشة يعني حاجه غلط ان انا افتخر باي حاجه في لكن افتخر بالصليب افتخر بايه بالصليب يعني اي قوه فيا او اي حاجه حلوه فيا جايه من ايه جاية من الصليب طيب الناس ركز معايا في النقطتين اللي جايين دول فصل كيجي اللي فتح ورا تعرف نفسك يعني. طيب زي ما تعودنا زي ما تعودنا من ربنا إن كان إن كان العهد القديم ركز معايا مش, مش هقول تاني ركز معايا إن كان العهد القديم تمهيد أو تبسيط للمسيح وهدفه وانه جاي يعمل إيه طيب العهد القديم اتكلم عن التجسد والميلاد المسيح اتكلم عن الفداء والصلب واتكلم عن الصليب العهد القديم اتكلم عن الصليب اه اتكلم عن الصليب طب ايه ركز معايا بقى عشان الحاجات دي برده عليها كوبونات حلوه مش هعيدها ثاني الصليب في العهد القديم ظهر فين الصليب في العهد القديم ظهر فين الصليب في العهد القديم اول حاجه ظهر فيها الصليب كان قصة زبيحة إسحاق. من قصة إيه؟ زبيحة إسحاق. هو إسحاق كان هيدبح؟ آه، كان هيتدبح ربنا، ربنا لما حبي يختبر إبراهيم ويختبر محبته قال له إبراهيم، خد ابنك حبيبك وحيدك إسحاق وقدمه ليه إيه؟ محرقة زبيحة. طبعا الكلام ده في الوقت ده كان حرام. الوسنين كانوا يقدموا ولادهم زبايح للاليهة فطبعا شعب الله كان شايف إن الكلام ده غلط إيه؟ هم شايفين ان هم بيقدموا اغلى حاجة عندهم للاليهة بتاعتهم تمام فطبعا الكلام ده كان حرام فالبديهي البديهي ان ابراهيم يبتدي يقوح مع ربنا يقول له رب انت, انت في ايه واحنا هنقلد الوسنين لكن ابراهيم بإيمان وبطاعة نفس كلام ربنا وخد إسحاق وطلع على الجبل الصبح ويقول ايه الكتاب يقول لك ابراهيم بكر بكر جدا يعني قام الصبح بدري قوي قام الصبح بدري قوي خد الحماره وخد إسحاق وخد الخشب وطلع على الجبل اسحاق وهو طالع معاه قال له يا ابويا هو فين فين الخروف اللي احنا هنقدمه إبراهيم قال له يا حبيبي انت المخرقه او انت الذبيحه واتحط ركز معايا انا فاكركم قلتش نوكت بويس ح اتحط على الخشب خشب المحرقه طبعا كلمه خشب دي ايه تدل على ايه الصليب تدل على ايه الصليب يبقى اول حاجة كانت زبيحة اسحاق دي كانت اول رمز للصليب تاني رمز كان يعقوب وهو بيبارك ولاد يوسف يوسف كان عنده ولدين لما يعوب راح مصر عشان يشوف يوسف شاف ولاد يوسف وباركهم بطريقه عجيبه قوي باركهم كده شايفين يعقوب عمل ازاي يعوب عمل كده واحد هنا وواحد هنا عمل ايده كده ليه يعقوب ما عملش ايده كده لا مش كده هو عمل ايده كده على مثال الصليب اهو مثال الصليب يبقى يعوب عمل او بارك ولاد يوسف على مثال الصليب على مثال ايه الصليب يبقى دي تاني مره يبتدي يظهر رمز للصليب في العهد القديم يبقى اول حاجه ذبيحه اسحاق تاني حاجه انت بتكتب ياض اللي ايه انت بتكتب الالف انت صايع. تاني حاجه يعقوب وهو بيبارك ولاد يوسف طيب تالت حاجه كان ركز معايا في النقطه دي عشان النقطه دي بقى اهم نقطه في الخمسه اللي هاقولهم هم خمسه ثالث نقطة خروف الفسح ثالث نقطة ايه خروف الفسح ايه بقى قصة خروف الفسح بقى لان خروف الفسح ده كان اكتر كان اكتر رمز للمسيح وللفداء وللصليف خروف الفسح لما ربنا امر موسى وقال له الشعب ياكل مرابول شروطه هو واحدة واحدة قال له هتجيب خروف ركز معي لا, لا لا لا لا عايز العناوين بس الخروف ده ليه شروط انه اول حاجه يكون سليم يكون ايه سليم مفووش اي عيب خالص لا يكون اعور ولا يكون اعرب ولا يكون بالضبط ولا يكون خروف نركز طيب يكون خروف سليم مية المية مفووش عيب ويتاكل مشوي يتاكل إيه مشوي ركز معايا يتاكل مشوي يتاكل إيه ما هقول لك مشوي ويتاكل على اعشاب مرره على, على اعشاب على أعشاب ورابع حاجه انه ركز معايا ركز النقطه المهمه دي إنه يتحط على سخين يتحط على إيه؟ سخين حديد زي علامة الصليب يبقى الخروف اللي هو رمز المسيح يتحط على إيه؟ على السخين المتعامدين زي علامة الصليب ويأكل على مرة واحدة مزبوط يبقى الخروف بتاعنا سليم. زي المسيح ما <تصفيق> بلا عيب. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. يتاكل مشوي وعلى عشاب مرة رمز الألام اللي المسيح أحشاب يبقى طعمها مرة طيب نبات يا حبيبي طعمه مر نبات, طعم نبات اي فيه كانت نباتات طعمها مر ماذا انت بقى دونس وجرجير يعني على فكرة انت, انت عملت التارية وعملت هزر مش انت, مش انت عموما انا بكلام عموما احنا عمين التارية وعملنا هزر على كلام في الانجيل وكلام من فاش ان احنا عليه خلاص عايز تطرق عليا يا سيدي اتريق عليا انا مالك الكلام ده ممكن ما انا يا سيدي هستحمل التريع. لكن الكتاب المقدس مش اتريق عليه لو سمحت لان انت لو اتريقت عليه هيجي واحد تاني يمسح بكرامه الكتاب المقدس الارض ومتدرش ترد عليه لان انت اللي بتنين الكتاب بتاعك يبقى احنا قلنا 3 نقط رموز للصليب النقطة الرابعه كان موسى بعد ما خد الجيش بعد ما خد شعب بني إسرائيل وخرج شعب بني إسرائيل قابل جيش قوي جدا كان اسمه جيش عماليق كان اسمه ايه جيش عماليق وحب بني إسرائيل يحربوهم وكانوا لما يحربوهم بيتهزموا لحد ما موسى ادرك او فهم ان ليه شعبه بيتهزم طلع الجبل وبتدى يرفع ايده ويصلي وكان كل ما موسى يرفع ايده ويصلي شعب بان اسرائيل يقوى او يغلب شعب عمليك كان موسى يرفع ايده على مثال علامة الصليب وهو بيصلي يرفع ايده كده على مثال علامة الصليب لدرجة انه من كتر تعبه عايز ينزل ايده مش قادر رفع ايده لمدة كبيرة قوي رفع ايده بيصلي جوم اثنين تلميذه او المساعدين بتوعه راحوا سندين ايدي من تحت عشان يفضل موسى عمل لنا شكل علامة الصليب علشان شعب بني اسرائيل يغلب عمليك وفعلا بالطريقة دي شعب بني اسرائيل كسب عمليك فدي رابع, رابع نقطة يبقى موسى لما صلى على مثال الصليب شعب بني اسرائيل كسب عمليك او انتصر على عمليك خامس حاجة ودي الحتة النهائية شعب بني اسرائيل لما اتزمر على ربنا واغضب ربنا في البرية ربنا ضربه بالحيات ضربه بإيه؟ بالحيات أو التعبين وخرجت التعبين من الأرض ابتد التأرس في, في شعب بني إسرائيل ابتدوا يصرخوا وابتدى موسى يصرخ لربنا ربنا قال له خلاص انت عشان خطرك أنا عشان خطرك أنا هعمل حاجة هم لو بصوا لها لو يبصّلها سيشفه فعمل حاجة اسمها الحية النخاسية حاجة اسمها الحية النخاسية ودي دي اللي عمله زي دلوقتي الحية النخاسية النخاسية اللي بتبقى ورا البابا أو ورا الأسقف عبارة عن حتة حديدة طويلة كده تمام؟ على شكل تعبان من فوق معمول فيها شكل تعبان من فوق أو حية من فوق ودي كانت رمز للصليب لأن كل حد كان مقروس من التعبين وقع على الأرض يبصلها يشفى يبصّلها يشفى ده برضو نفس الكلام الصليب اللي كان رمز للعار ورمز للإستهانة لل... لل... والمهانة والموت بقينا دلوقتي اللي يستخدم الصليب ياخد قوة من ربنا زي ما شعب الصليب خدي الشفاء عن طريق الحياة النحاسية احنا بناخد الشفاء عن طريق الصليب الخمسة مين يقولهم لي الخمسة الخمسه ما تبصش في الورقه ها الخمس رموز وقف الموبايل لا خلاص كده الدور رايح عليك يا بنو لا لا طيب ها لا انا عايز الخمسه مين كان مركز يقول الخمسه مش حد ثاني طيب قول يا بنو قول يا بنو أول حاجة واحدة أنت تجري أنت عشان مصلت هتجري أول حاجة الحياة إنه حسية أول حاجة إيه الحياة إنه تاني حاجة موسى وهو بيصلي على مثال الصليب ما يا عقب لما بارك ولد يوسف عن طريق حركة إيده اللي عمل زي الصليب خروف الفصح اللي كان اللي كان بيتاكل على أعشاب مرة ومحطوط على سخين متعمدين على مثال الصليب ها خمس حاجة. و... مين هو اللي طلع ومين اللي؟ ابنه مين؟ ابنه مين؟ يعوب ابنه اسحاق يبقى تمام كده يبقى خمس نقط يبقى الخمس نقط أو الخمس رموز في العهد القديم اللي برموز للصليب قلناهم تمام؟ طيب الصليب بقى في العهد الجديد اخر حاجة خلاص عشان اختم لا لا خلاص بس ركز ماشا ممكن برضو تهف في دماغ واسقة الصليب بقى في العهد الجديد طبعا احنا ونتفرج على افلام قديسين كتير ونتفرج على افلام شو كتير ونشوف واحد زي ماري جرجس لما كان يتقدم له السم ويجرش من الصليب مفعول السم يروح لدرجة انه من درجة ان الملكة تفل ويده ومارجيرجس عشان مؤمن بقوة الصليب رشم الصليب براسه على الكاس وشرب والسم ما أثرش فيه ايه تاني معجزة حصلت بالصليب ماري مرقص وهو جاي من بلده رايح اورشليم مع والده خرج عليهم أسدين فوالده خاف والد ماري مرقص خاف فحب ما هو ربطين لبعض فأحب مرمروس انه هو يشيل الخوف من قلب ابوه رشم الصليب على الاسدين ووقعوا ماتنه طيب طبعا احنا بنشوف دلوقتي ركز معايا ركز معايا بنشوف دلوقتي يا ابونا مكاري بنشوف كده لما يرفع الصليب على الناس اللي عليها ارواح ناجسة الناس تصوت والشيطان ما يحتملش انه يبصر الصليب ما يحتملش ان يبص للصليب، انت في ايدك قوة وفي ايدك سلاح انت مش عارف تستخدمه ومش عايز تستخدمه وبتبقى مهمل في استخدامه لما يكون معك مسدس ولا طبنجة ولا معك رشاش ويجي حرام يهجم عليك مش هتتردد لحظة انك تستخدم السلاح نفس الكلام كده لما الشيطان يجي يهجم عليك ما تترددش لحظة انك تستخدم السلاح اللي ربنا عطه لك متترددش لحظة انك تستخدم السلاح الصليب لا تستطيع ان الصليب قوة إيه الله زي ما زي ما تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع